صراط الذين انعمت عليهم غير <المغضوب> عليهم> <ولا الضالين> <ألف لازم> Tilka, että olit ollut إِنَّا bilmobiin. قُرْآنًا عَرَبِيًّا ansa, تَعْقِلُونَ ansa, ansa, ansa, ansa, ansa, ansa,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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتممها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 إِنَّا أَبَانَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ لا تقط لو يوسف وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.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 غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخار وَأَخَافُ ah يَأْكُلَهُ ha وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قَالُوا ha أَكَلَهُ ha وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إذا لخاسرون.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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا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 Vallah, بَلْ valah, لَكُمْ valah, أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه اكرمي مثواه عسائين فعنا او نتخذه ولدا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 وَمَا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَالِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ vallakatilla, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَأَى بُرْهَانَ رَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِهُ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ استبق القلبا وقدد قميصه من دبره والف يا سيدها لدالب قالت ما جزاء من اراد بأهلك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 كنا عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك. إنك كنت من الخاطئين. Palaa nissuatun, filme dina timroa, tu lazizi, tu rauido fataharan, FC. Tu rauido fataharan, FC. Palaa nissuatun, filme dina timroa, ما سمعت بمكرهم انا ارسلت اليهم واعتدت لهم وَآتَتْ واتت كل واحده منهم السكينان وطالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَضَرْبْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لله ما هذا إن هذا إِلَّا ملك كريم قَالَ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِي وَلَقَدْ رَوَّتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ يُسْجَنَنَّ وَلَا مِنَ الصَّاغِرِيْنَ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن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 لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتَ لَيْسَ جَنَّهُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا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 رزقاني إلا نبأتكما بتأويله إِلَّا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه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 وقال الملك انني ارى سبع بقرات سمان ياكلهم ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضرسوا احلامكم وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين جاء منهم وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه فما حصدتم فذروه في سبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من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 فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه en rauottuhu عن nafsihi وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخارج.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 كما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين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 الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نقتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل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 ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيف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 إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم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 Kaukus! Hei te segue Ehdollineen, ettei v forcé he respuesta Ve أَذًا عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا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 irjiju ila abikum kum Abana yaa Abana na inna banaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kuna lilgoybi haafidin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 أحسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى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 حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله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 وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ <تصفيق> قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لا أنت يوسف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 قالوا تالله, <تصفيق> قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وَإِن كنا لخاطئين وَإِن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 واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال قال ابوهم انني لا اجد ري يوسف لولا انت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 قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي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 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 Täällä se ei ole ollenkaan oikea. Tämä on oikea. Tämä on oikea. Tämä on oikea. Tämä on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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصدق الذي بين يديه ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Allah